واللههُ عَمٌ حَكم وَإذاَا بَلَغَ الأطُفَالُ مِنْ كُم الْ الحُلُمَ فَلْ يَسْتَعذن كَمَسْتَذَنَّينَ مِنْ قَبلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَين اللَّهُ لَكُم آياتاتِهِ وَلهُ عَمٌ حَكِيم. والقواعد من النساء الا لا يرجون نکاحا فليس عليهن جناح فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه وان يستعففن خير لهن والله سميع عليم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 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا بِالْبَاطِلِ وَالزُّورِ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَتَهُ وَأَصِيلَهُ قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي فِي الأسواق لولا أنزل إليه منك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها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 وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَاعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا وَإِذَا أُلْقُوا مِنها مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ كَذَّبُو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 وَيَوْمَا يَحشُرُهُم وَماَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُون اللههِ فَيَقولُوا آنُ أَضلًا تُمْ حبادِهَا أُول فَيَقولُوا أَأَن تُمْ أأَضْلًا تُم غبَادِهَا أُولاءِ أَمهُم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 ومن يظلم منكم نذقه عذاباً كبيراً وما يَظ مِنُمْ نُذقُه عَاب كَبرا وَما رسَلنا قَملَكَ منِنَ المُرسلينَ إِلا إهم لا يأكلُل نَ الطَّام وَيمشونَ في الأسواق وَجَعَلنا بَعضَكُم لِبَعضٍ فِتنةً أَتَصبرون وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرا